يا امه محمد يا امه محمد, محمد, محمد يا امه سيد ولد ادم يا امه سيد, آدم سيد نبيكم يوهار فماذا أنتم فاعلون, ماذا فاعلون ماذا انتم فاعلون ستقاطعون حليب بنيد وزبده الارباك هذا الذي استطعتم عليه لقد اعلنوا الحرب والادوات علينا فماذا بعد هذا وماذا ننتظر هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام جل جلت أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكبار عاليا في الأفض صيحة الأباء وانضرت والله لا خير فينا انمرت هذه القضية بسلام وانضرت الأيام بيننا يا عباد الصليم يسمع البغين ان الممات جل جل جندلت جل عاليا في لوق صيحه الابا وانبرق منبرق تسمع البغين ان غبا المدا قادم كسن الوهج مسلمون ديننا المنها كسن الوهج مسلمون ديننا المنها علي يا انورا ما يقين للمعالي سوف نمضي نشعل الارضا نورا ما يقين زمجيري زمجيري زمجيري ان يئ الاساد قد حق الكنا واسالي واسالي جيش الحق لا يدر الوغى حق الكفار والفتو منيه الابرياء حق الكفار والفتو منيه الابرياء المنيا للعطاياه تمضي الجنات لا تخشى المنون فالمنايا للعطاياه تمضي للجنات لا تخشى المنون شباب الغزات الفاتحين بالجمال جنايه الجهاد بالجناح فتعلو رايره بالدماء نصنع الأمجاد والغزا ساحه الأسى بالله مشتد الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشتد الوثاق مكتنا مكتنا, مكتنا, مكتنا قام بالأسياق صرحا من جلال نصرنا نصرنا لم يلوح النصر إلا بالنطار أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال أقدموا الأشبال أقدموا واصنعوا أقدموا عزة الأبطال هيا هبوا لا تهابوا عزمكم في وجه الغرار يا أمة الإسلام من ينتصر لرسول الله من ينتصر لرسول الله أين رجال الأمة أين السواعد أين الأبطال الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله والقتال دونه والذخ دي عمك كانت اي لا تهابوا على اسمكم كنار في وجه الطغاه